ساعدني لنشر تعاليمك المقدسة في الإسكندرية وكل مصر، لأنه شعب مؤمن بالله الواحد، لكن لا يعرفه. تمجد باسمك القدوس، لأنهم غنم بلا راعي، وعدو الخير يفسدهم. يا رب أنت قلت لنا في علية صهيون أن نكرز بالإنجيل للخليقة كلها. وكما رأتك عيناي وأنت تقوي إيمان توم الرسول لكي لا يهلك إيمانه توم هات إصبعك إلى هنا لأبصر يدي هات يدك وضعها في جنب، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن رب <تصفيق> لأنك رأيتني يا توم آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا تمجد يا رب معي واعني أعني أعني يا رب اتأخرت لنا وردو مش عارف بلدو ما تقول لها ترتاق ونالش كل يوم ما قدرش اقول لها ترتاق لها انا لا اوعى يلقصها تقابل حكيم مش فيها معا مش معقول واحدة تعبانه وكل الحكم ما مفيش فايده وهي مستنيه حدش فيها حاسب مش تاخد بلد معلوش معلوش اربط اضبط وروح لي ان يانس في اول السوق قول له ياسون هو اللي بعيد اتشكت قولني <تصفيق> <تصفيق> سلام لك اهلا يا سهلا اي خدمة اتقطع وياسو الان اللي اجبهولك فضل انت تعرفه انت مين من خلاصطين يهودي من صبت لاوي واسمي مرقص تبقى كيف تعرف ياسو لاني يهودي من يانوس خلاصة جازمة فلسين اقول فلسين يديني نص حتى حرام حرام ما لك من زعلان ليه انا احترطي مع الرمان دول اقول فلسين يديني نص اقول فلسي يديني نص انا مش عارف اعمل معهم ايه يقول يا سيدي يمشي حالك المهم زي ادراعك النهاردة اللي بابه هو ما جادش تمن السمخ يا الله الواحد يا الله الواحد اروح اجيب حكيم إيه اللي بتوجعه هو اتعوره باسم يسوع المسيح ابن الله الحي ترجع اليد بي سليمة كما كانت انت عملت كده ازاي؟ بقيت الله واحد، اللي انت صرخت تستنجي بيه الاله سيرابيس معانا في صورة بشريه؟ لا يا اخوتي ارجوكم انا انسان زيكم انا اعد لالهي ومخلصي يسوع المسيح اللي سفك دمه على خشبه الصليب من اجل خطايانه امن بخلاصه قوة لاهوته المخفه عن البشر انا انسان زيكم انا عبد الاله الواحد خالق السماء والارض انا سمعت عنه لكن, لكن ما عرفوش ولما انت سمعت عن الله الازلي الغير محدود خالق جميع الاكوان للمصر انك تحدد في اشكال مختلفة وفي تماثين تقول عليها هي دي صورة الاله واحد ليه احتمي عنه عايز اشوفه عايز اعرفونه هو الاله القوي اللي باسمه تجاه الدم المكانه واختفى ألم قلب هو المسيح ابن الله الحي وليس بأحد غيره الخلاص من عبوديه الشيطان شخص المسيح صالح الله العالم كله ولم يحسب لهم خطاياهم هو المسيح هو الله الزاهر في الجسد اذا كنت انت عبد وتنميزه ايش في امي عشان ما يكونش ايمانكم بحكم التغاني بي قوة رب النجد يسوع آمن إن النسيح يأجب الشيء آمن آمن <تصفيق> ربنا يجعله يخلص يسوع النسيح ربنا كما رأتك عيناي وأنت تشفي المفلوق وتزمر عليك الكتب هناك وقلت له أيما أيسر أن يقال للمفلوب مغفورة لك خطاياك أم يقال قم واحمل سريرك وامشِ لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا ايها الانسان لك اقول قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك مغفورة لك خطاياك قد تكون مرغوبه من يقصد وفتيله مدخن لا يكتب انت يا يهودي المولد منين من سبت ليه من سبت الكهف فوق من النجار المصري حاشا لي ان نفتخر الا, إلا بصليب سيدي يسوع المسيح الفدي اللي انت بتقوله ده يا بشايخ ده باسم يسوع المسيح المصلوب شافوا امي أمي الموضوع ده لازم يتناقش في المجمع اليهودي وانتم أعضاء في المجمع أنا أؤمن ان يسوع المسيح هو عم اللي تنبأ عنه أشعي النبي أؤمن بمجدك يا يسوع المسيح أؤمن بلهوتك يا يسوع المسيح يا جماعة يا جماعة موقف لازم يفتح واللي عايز يقعد معاه ييجي عند البيت أأمن واريح الفرق الرب تحل على هذا البيت ملك يا إنيانوس في إيه قفلت المحل ليه؟ مش هتصدقه بحقوله شوف إيدي اللي كانت تتحرك بصعوبه أنا بص شكرا للإله سيرابيس الإله العظيم أنا رحت ودت له رغفين والكاهن سيرابيس إيه دا مرقص شافاها بكلمة منه الإله السماء مرقص مين يا بابا على مهلكم إيه اللي حصل يا بابا احتلنا هحكيلكم باختصار بس عشان ما اتغفرش عليا حضروا دلوقتي طاقيه مياه ديانا حاضر يا بابا دي صحبتي دي لوسي داس في دعوه من اسكندريه بنت ديانا مرقص عبد يسوع المسيح أنا حاجة اللي حصل في السوق وعشان كده عايزين نعرف ونشوف المسيح آدم أبو البشر خلقه الله على صورته المثال كان عايش في الدرس كمين كان بني عايش من لكن آدم شوه نفسه بأرابته واختب لما كسر عم وصايا الله الطعر فطرد من الكردوس وفي الحال شعر آدم بالخوف وبالجوع وبالمرض لكن الله كليه القداسة وعد آدم بأن نسل المرأة يسحق راس الحية وفي مرء الزمان أرسل الله ابن الوحيد يسوع المسيح أرسله عشان نجينا من عبودية الشيطان وتجسد يسوع الابن الكلمة من الروح القدس ومن العذراء القديسة طهرى مريم شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه المسيح وموتوا على الصليب حمل عنا الخطيه وانقذنا من حكم الموت الابدي وبقيامته من الاموات حطم كل ابواب الجحيم وفتح الفردوس ومنحنا الطريق لحياه ابديه بلا اي فساد يعني يسوع المسيح هو الله مين يقدر يقاوم انسان بعد موته لا الواحد الإله الواحد يسوع المسيح أقام ابن تايروس بعد موته مباشرة وأقام الشاب ابن ارمله نايم وأم رايحين يدفنون وأقام ألي عازم بعد موته ودفنه في القبر اربع ايام موجود شكاك يا رياد ايمانك عظيم بالله يا أبو وبابنه الوحيد يسوع المسيح قبل يشفي روحي من الحزن وجسد من المرض كان نفسي اقولك مبروك يا امه ياسم لكن مش قادر مش قادر اصدق ازاي ازاي حتتبعوا الناصري المصلوب انت ليه مش مصدق ان المسيح اله وانت يا وثني يا عابد سيرابيس نصدقه ابي شاي من غير زعل احنا خارجين وعندنا مشوار ياسم انت بتطردني طيب الموضوع ده ليه فيه كلام كد مع السلام انا حس ان روحي بتطير من على القلب نفسي اشوف رسولي المسيح انا عايز اعرف منه حاجات كتير اساله ويكوّبني. اعمدك يا ايانوس باسم الاب والاب والروح القدس بعد ما مع السيد المسيح في المعموديه المقدسه وكنا معاي حياه جديده وصرنا اولاد الله لنال الروح القدس بدهن الجسد بزيت الميرون ويا هو زيت الميرون يا معلم ده خليط من الاطياب اللي كانت على جسد السيد المسيح وهو في القبر واللي اختلطت بدمه الطاهر المسفوك على عود الصليب وعليها زيت زيتون نقي وخلاصات بعض الاعشاب والزيوت العطريه يا فيها دم المخلص يسوع المسيح اللي سال على خشبه الصليب سأل سؤال مهم جدا مين يكون المسيح المسيح هو الله الظاهر بالجسد حامل خطايا العالم لاجل محبته للانسان الحطت عليه خطايانا جميعا وهل هناك حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه من اجل احبائه هل البشر كانوا محتاجين لسفك دمه ايوه وبشده والاسباب كتيره اهمها الفداء والخلاص ادم لما خالف امر الله طرد من الفردوس طرد الى الارض محكوما عليه بالموت وندم ادم لكن بعد ايه بعد ما صدر الحكم الالهي بموته موتا تموت عبد الله يقضي بان يموت الانسان لكن رحمه الله يتلتمس له العذر لانه انسان ترابي ضعيف ولهذا جاء ابن الكلمه متجسدا داء نائما عن البشرية الضعيفة الساقطه وسلك الكمال ومات على الصليب عوضا عن الإنسان والأن الله الحي قام حيا غالبا الموت والشيطان والخطيئة وإحنا يا احبائي بننايل بركه موت السيد المسيح بالمعموديه المقدسه باسم الاب والابن والروح القدس انا حتعمد وكلنا حنتعمد أيوه. أيوه. ايوه نتعمد تفضل من هن المجد للاب والاب، والروح القدس اله واحد آمين علمنا سيدنا المبارك عندما كان معنا بالجسد المصلي القائدين يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، يتكم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين علمنا سيدنا أن هذه المائدة التي أمامنا هي مذبح العهد الجديد خذوا كل هذا هو جسدي. اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي. الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا اقتدمتكم من اجل اخوتكم المحتاجين والتقديم الاعظم هي تقديم النفس لله يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي وطرق القداسه هي طرق الرب يسوع المسيح فلنعمل زي بعض اليهود قال عنهم الكتاب هذا الشعب يعبدني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد بعيدا عني معرفوش المسيح مع ان الارض تزلزلت ساعه صلبه والشمس زلمت وانشق احجاب الهيكل المصين من اعلى الى اسفل اللي تصار ده كان انسان يدعي الالوهية مكانش هو المسيح المنتصر اسمع يا مشاهد ادعو ليش مكان هنا لسداس دي مش تعاليم السيد المسيح له المجد المسيح علمنا الهدوء والوداعه والمحبه المسيح قال احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم ممكن لنا اللي حصل بينك وبين مرقس ابن عريضة بوليس وهي تروح بيت ان من غير ما تشربه وازاي تلدوك وتسكت ياه دي الاخبار وصلت بسرعة بس موضوع اكبر من كده يا حجي ده بيقول ان المسيح جه واحنا ما عرفناهوش صلبناه ومات وقام من بين الاموات دي البدعه اللي ظهرت في رشانون من 28 سنه تقريبا اسمع يا ابي شاي احنا لازم نقابل موس بيبعت له رساله بيقول فيها ان احنا مستنيينه وايدي في الوقت اللي حدده اسمح لي يا ملاخي ايه هدفك نمسك عليه غوطه بما ان يهودي من فضلهاوي لاوي بيننا موت ابعث له يا ابي شاي يجي يقابلنا وكمان احنا صلقنا بجهل مزمور داود النبي بيقول الهي الهي لماذا تركتني ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي ألقوا قرعة أحصوا كل عظامي هو داود الملك كانت صلب ولا كان بيقصد مين بالكلام ده يا اخوتي أنا يهود من الختان ونبوة أشعية بتقول لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسدناه مصابا مضروبا من الله مدلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تاديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم وأما هو فتدلل ولم يفتح فاه كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صامته أمام جزيها فلم يفتح فاه عرفت الكلام ده ازاي يا معلم؟ دي ما يقدرش يرد بكلمه المسيح له المجد قال اعطيكم فما وحكمه لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها الايه دي انا عرفت معناها النهارده بعد الكلام اللي سمعته منك يا معلم ازاي اقدر اعيش بسلوك مسيحي؟ بالتواضع بالمحبه والصوم والصلاة وعدم محبة العالم وعدم محبة المال لأن محبة المال هي أصل كل الشرور وإزاي قدر أصل لكل ده صعب جد السيد المسيح له المجد قال اسألوا وتعطوا اطلبوا وتجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يعطى، ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له الرسول مرقس مش هيعارك في الجواز انا ما قلتش كده انا نفسي اقرص حياتي كلها للمسيح بدون جواز يا بنتي انت ممكن تتجوزي وتكون حياتك مع المسيح انا من رأيي نستنى المعلم لما يجي ونسأله ونقبط في الموضوع السلام لكم ولك السلام يا معلم ليه في وقتك الحقيقه كنا عايزين نفرح بياسر وديانا وإيه المانم السيد المسيح بارك سر الزواج لانه سر مقدس ويسوع بنفسه حضر عرس زواج في قانا الجليل وهناك حصلت اول معجزه لهم خمر مالي ولك يا امراه لم تأتي ساعتي بعد ماذا نفعل مهما قال لكم ففعلوا املأوا الأجران ماء ارتقوا الان وقدموا الى رئيس المعتدى المجد لك يا ربي يا يسوع المسيح لكن ازاي رئيس المتكى قدر يفرق بين الخمر الجيد والخمر الرديء؟ مع انه كان سكران لان الخمر كان لها طعم الخمر وشكلها لكن ملهاش باقي الخصائص عشان كده هو تنبه وشعر ان الخمر اللي دقها غير مسكره زي باقي الخمر انا لازم اغير تجارتي يا امي يا ابني ما انت غيرتها قبل كده وبطلت تبيع تماثيل عاوز كمان ابطل بيع الخمور ليه يا ابني يا أمي الخمر اللي انا ببيعها ليها طعم الخمر وشكلها دي غير الخمر اللي حوله السيد المسيح في عرس القا الجديد على راحتك يا ابني انا هقوم اجهزك الغدا لا يا امي انا حصوم طول النهار زي ما الجسد بياخد فايده من الاكل لازم الروح كمان تأخذ كفايتها من رب المجد يا ربنا يحافظ عليك يا ابن ويرعاك يبقى مين هو الانسان جسد بيموت ولا نفس بشرية تبقى بعد الموت أنا شخصياً أميل إلى ما كتبه فيلسوفنا العظيم أبي في تعريفه للإنسان من إنه جسد بيموت بس تركيز أبي على الإنسان كجسد يعتبر تعريف ناقص لإني ممكن أحس بمشكلة بتحصل عندي في البيت أو عندي واحد صديق وتكون حقيقية مين اللي حس الإحساس ده؟ الجسد ولا النفس البشرية؟ أو بتعبير تاني الجسد ولا الروح؟ الروح؟ يعني ايه روح الروح القوه المحركة للجسد كله اما الجسد فضعيف واما الروح فنشيط اذا كانت الروح خيرة يبقى الانسان كله خير اما اذا كانت شريره يبقى الانسان كله شر وبيدور على شهوات الجسد شهوة العيون وتعظم المعيشة والروح لا تموت مع الجسد امال بتروح فين عند الله الواحد خالق الكون كله وهتتحاسب على اعمالها دي افكار كهنة معابد الفرار ده كلام الله الواحد رب السماوات والارض كفايه كده النهارده ونكمل بكره بس بس استنى سيني. لقيت الكلام خارج الوحد لي ايه اللي حصل كنت في المدرسة لقيت المعلم الوسن يسطس. بيشرح حاجات غلط عن الروح والجسد طلبت الكلمة ابتدى روح الله القدوس يعمل فيه ورديت على كل كلامه وحكيت له كل حاجة عن ربنا وإلهنا ومخلصنا الصالح يسوع المسيح تعالوا نصني علشان الرب يرشدوا إلى طريق الممر. هنا يا رب إلى ملكوتك طوبى لمن إله عقوب وعينه واتكاله على الرب إلهي الذي صنع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيه الحافظ العدل إلى الضرب الصانع الحكم للمظلومين الموطي الطعام للجياع الرب يحل المقيدين الرب يقيم الساقطين يصر الرب بخائفي، والراجين رحمته في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان كلام عميق ومعناه كبير يا ترى السيداس جاب الكلام ده منين ساد شعور لقيتها لقيتها ساد شعور جاء واعتقاد قوي بان ملكا عظيما سيظهر ويكون على يديه خلاص البشر انضاء الفيلسوف يسيكوس يعني الكلام يسيكوس بيتحقق جاء فعلا المخلص وزعوا ابنائي مزمور داود النبي هلينوا يا سبحوا الله في جميع قديسيه سبحوه في جلد قوته سبحوه على مقدرته سبحوه ككثرة عظمته سبحوه بصوت البوق سبحوه بمزمار وقيثاره سبحوه بدفوف وصفوف ها خلاصت ايوه هتاخد الاكل ولا الميه بعد الاجتماع ما يخلص الدنيا ليلي ودن ولا تلو ولا شيرو حاجة من بارع ليس بالخبز واحد يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله كل ما تطلبونه وأنتم تصلون فامنوا أن تنالوه فيكون لكم ومتى وقفتم للصلاة فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السموات زلاتكم فإن لم تغفروا أنتم فلا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم أي وصية هي أول الكل يقول السيد المسيح تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى وثانية مثلها تحب قريبك كنفسك ليس وصية أخرى أعظم من هاتين إذا كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن آه عن عدم إيماني اعن عدم ايماني وتلهوته كانت الشياطين بتصرخ وتخرج من الناس مرة كان السيد المسيح له المجد ماشي في كرة الجدريين ام شاف انسان عليه روح نجس الانسان ده اول ما شاف السيد المسيح سجد قدامه على الارض واستحلفه انه ما يعذبوش ام المسيح قال اخرج منه وفي الحال خرج الروح النجس وهو بيصرخ من العذاب والشاب المجنون رجع له عقله ولبس هدومه ومشي وكل الناس من حوله كانوا في خوف عظيم الاله العظيم في ربيس اقبل تقديماتنا في يوم عيدك وعطي غلاتنا وخيراتنا سوعة. ان كنت انت الاله الحقيقي وضحلي صورتك نورلي طريق ساعدني اقفل لي سمحني انا انا من كتر اللي قريته مش مش قادر احدد لوحدي ساعدني مديني ايدك يا نص الثانيه ضلمه انت بتحب مين اه ده شلينارك حنورلك يا سرابيس احنا بنواعدك حاجه مش انت مجنونه ايه ده سرابيس خلاكي مجنونه اصل الثانيه تعلمه والسرابيس بيحب مين غيرك ¡No se manda igual! ¡No se manda igual! ¡No se manda igual! ¡Se lo vienes! ¡Se lo vienes! ¡A la vela! ¡La vela اسمي سدا وقلب بس انا مين؟ انا مصص ذا ده المعلم بتاعي في المدرسه انا اسف اني جيت في وقت زي ده ايه يا في ايه مالك كويس انك صح ممكن تيجي معايا دلوقتي وانا هاحكي لك كل حاجه في السكه اتفضل الآلهة يا أبو زوريس وأبو زيريوس وفخر المصريين وليلاليين نزل بحير معنف إلى عبدتك هيرا شفها يا عظيم الآلهة سيرابيس، سيرابيس، سيرا هي دي هيرا باطل يسوع المسيح الاله الحي رب السماء والارض امرك اخرج منها اخرج جناتك انت اتخذوها هي نجد يسوع المسيح فك سجنك قوم يا هيره ازدحجر سكناه الشياطين اخرج اخرج من حضرة اله سيرابيس قبل ما يغضب عليك اذا كنت انت الاله الحق خليك مكانك والناس يزجدولك اؤمن بيسوع المسيح الاله الحقيقي وادحت الشيطان وكل اعوانه عمدني عاوز اكون مسيحي من الليله عاوز اكون مسيحيه الاله دي حاضر بس قبل المعموديه لازم نصوم ونعترف بكل خطايانا <تصفيق> احنا ما كناش حاجه بالصبح اعمل ايه دلوقتي اقول ايه كبير الكهب وكذبت في سرير الجاه القصر وانت في يوم عيد انت لازم تموت ويتكسر عضمك سماح سماح يا كبير الكهنه سماح ازاي ده حصل زلزال زلزال, زلزال قامت تمسرح على الارض زلزال انطق ايه اللي حصل ازاي مرقص اه على الارض من غير ما يلمسه مرقص جه هنا النهبط وقال كلام غريب بقه واحد, واحد يعمل علامه غريبه بايديه كده لقيت التمثال قاعد يتهز يتهز وبعدين وقع على الارض اتكسر مرقص بقى خطر علينا ولازم يوقف عند حده بس ازاي اعمل حسابك، مرقص يهودي واليهود في والاسكندرية حيين من الأحياء الخمسة يعني قوه كبيرة ممكن توصلنا لها الحربة انت الظاهرة عليك مش فاهم حاجه مرقص يهودي منشقة عليهم واليهود نفسهم عاوزين يخلصوا منه ومن أفكاره لازم نقرب وجهات النظر بيننا وبينهم لان العدو واحد والحرب لازم تكون واحدة لان الهدف واحد بس ازاي نقنع اليهود اننا معاهم ازاي انا رايك بانك هتسكت خالص ازاي ازاي مرعوث لازم يموت لازم بس ازاي لو ام عليك انا تلاوثان والوالد وكل الدوله الرومانيه وهنعمل كل ده ازاي طيب دي عليا طيب مش تستنى لما يجي الاسكندر الابارك قاد اسكندرية اللي معاه مرقص دلوقتي وليعرف حصل معاه ايه انا عارف مرقص والسانة الاسكندر مش هيدر عين لازم ناخد خطوة لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجلي حتى يأتي شيلون وتفسيره ابن الله وله يكون خضوع شعوب ايوه انا موسال كده وطبيعي لما المسيح المنتظر يجي هيبطل الهيكل وكهنته ورئيسه لكن اذا كان المسيح هو المسيح المنتظر ليه كل ده موجود كهنوت العهد القديم انتهى ملهوش وجود ورئيس الكهنه بيعينه الوالي وده من ايام القائد الروماني بومبي واخر رئيس للكهنه تم بالانتخاب كان ارسطو بولس الاورشليمي وما دام الكهنوت انتهى يبقى الذبيحه انتهت بموت السيد المسيح في لينا على خشبه الصليب حتى شاول الملك لما حاول انه يقدم الذبيحه بنفسه لله الله رفض على لسان صموئيل النبي رفض لان شاول كان ملك مشكاه واختار الرب داود النبي لكرسيه قضيب يهو زال وملك اسرائيل انتهى من ايام هيرودس الكبير لانه ما كانش يهودي فوقك يا سم اذا انه خلص الترسال وخلص الي مكان واحد يا سم يا سم خلاص فقصمع التمثيل الامها وجالي اوه مصنوع اهلا يا حكي احنا اعمل ايه هديك شايف نص شعب اسكندريه بقى بيعبد المفتوط ده معناه اللي في الزلايق والعطايا ذهب ومين عارف الشعب هيعمل ايه بعد كده والحل احنا اتخذنا قرار موس لازم يموت الموت معاسك بس لازم نكون بعيد اكتبش احنا بيانا الشعب السربيس هو مين؟ الكاهن اور، معلش صوتك، في ايه؟ يعني ايه اللي بتداري؟ في ايه؟ رئيس كهانتنا قرر انه يقتل مرقص النهارده، مش معقول، ليه؟ ده هيك الشعب كله عليه، واللي بنساعده حجي يعني بأي حاجه، روح، فسروا ضروري. مين ده؟ ده الكاهن قور قامت الاوسان عايزين يقتلوا مرقس الرسول ولازم نعمل حاجة من لاوس وعرفت ان من اور ولازم ندافع عنه انا روحي فدا احنا لازم نقاسم نفسنا لحمايته لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كلاهما في جهنم لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير ايوه معلم بس دول ناس اشرار كان نفسي ازور باقي مدن مصر والظهر الوقت بقى مناسب للزيارة يا رب يا رب اليك صرخت استمع الي أنصت إلى صوت تضرعي عندما أصرخ إليك، في اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، بصوتي صرخت إليك، بصوتي تضرعت، أنت علمت سبلي، طوبى لمن إله يعقوب معينه، واتكاله على الرب إلهي. ثبت كنيستك يا الله ثبت خدامك وباركهم بكل بركة اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها اذكر شعبك باركه اذكر اولادك باركهم يا رب يا اله القدوس طبعا سمعتم بالله حصل أنا حرسم لكم إنيانوس اسقف وحرسم معاه ميليوس وسابينوس وسيردينوس حرسمهم قساوسه علشان يساعدوه في الخدمة وحرسم سبع شمامسه من الشباب وصيتي ليكم يا أحبائي لا تقاوموا الشر بالشر أنا انا حرجع اسكندريه تاني بعد ما بشر في كل مدن مصر وحزور الخمس مدن الغربية كان ليا بركة تأسيس كنيسه هناك ولينا شعب للمسيح هناك كتير جدا محتاج ان انا افتقدهم واطمن عليهم يلا تجروا واربحوا نفوس للمسيح ان صلوا القداسات واذكروني فيها ده القداس انا كتبته احفظوه وصلوا بيه باستمرار وده دهن الميرون سلام وبركة رب المجد يسوع المسيح تكن معكم من الان وإلى أبد الدهور آمين بديتك تضيع مش قادر اكون معاكم ليه يا ابني انا مرشح لمنصب كبير كهنه معبد سيرابيس يعني مركز ومنابل وتسيب فاديك ومخلصك عشان شويه حجاره مالو معاكم في كل حاجه المعلم قال ما يقدرش حد يخدم سيدين يا ام الله ليه؟ هي سالف بولس الرسول فيها حاجه زعلتك بيقول ان روما اتحرقت حرقها نيرون المؤمنين هناك في ضيق شديد نيرون اتهمهم بحرق روما بيعذبهم ويقتلهم ان كان الله معنا فمن علينا ربنا يتمجد معاهم ويثبتهم في الايمان ويقويهم ها هنسافر القيروان بكره ان شاء الله المؤمنين متثنينا هناك الرسول بولس عاوزنا روح روما في اسرع وقت ممكن بس أنت لسه مرتاحتش معانا ان شاء الله اسافر بكره روما وانا بشكر رب المجد يسوع لانك نسيتهم هنا بخير والاخوه المؤمنين ثابتين في الايمان والنعمه دي دي بركه صلواتك وخدمتك اللي بترفعها امام عرش النعمه عشانهم انا حكتب رساله للانبا ان يانوس عاوزك توصلهاله اسكندريه حاضر وعاوزك تطمن عليهم وبلغهم سلامي ومحبتي حاضر الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء تليق كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء توافق كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء تبني كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء اثبتوا في المسيح يثبت فيكم اثبتوا في القداسة مرقص أهلا مرقص بولس لوقة الحمد لله على السلام يا مرقص تو خير مالك في ايه وانا جاي شفت جنود الرومان جايين على هنا اكيد حبق لهم على مكاني لوقة خد مرقص يستريح من السفر انت مش هتيجي معنا لا انا قاعد اطمن على الاخوه الاول طب احنا نستنى معاك وبعدين نمشي مع بعض. امضوا بسلام سلام الرب معكم والان نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الاب وشركه الروح القدس تكون معكم وتدون فيكم من الان و الى الابد آم. اسبقنا انت يا لوقة وبلغ الاخت مريم انها تحضر مكان لمرس حاضر سبب الجواب جيت في ايه يا بولس الرب <تصفيق> علمني بقرب انتقالي من الارض عشان كده بعتلك تكون جنبي تاوي المؤمنين <تصفيق> روح اتصل ونكمل كلامنا بعدين انه ما انا اضط على المؤمنين دي مش عارف لو جيتوا معايا هتعرفوا ليه انا مواطن روماني حر ولازم اعرف تهمتي ايه كلمه كمان وتهمتك تزيد بمقاومه السلطات الرومانيه يلا ليهم. معناها استشهادهم كلهم وإن هي التحريض والاشتراك في حريق روما من ساعة حرق روما والتهم واحدة ما تتغيرش والعقوبه إيه الصلب الحرب الموت بأي وسيلة وبورس لسه محجبته ما انتهدش يا حبائي سيد المسيح لهم مادة قال أهل العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم ربنا وإلهنا ومخلصنا الصالح يسوع المسيح ارحمنا ثبتنا في محبته. لكم السلام والنعمة طبنوني اخبار الاخوة بخير كتير منهم شهد للمسيح ولا لؤكير الشهادة مساكين الرومان فاكرين انهم بالقتل والحرب حيقدروا يخلونا ننكر المسيح ما يعرفوش ان قوة المسيح تكمن في الضعفاء فيصيروا أقوى من أقويائهم يا رب ثبت أبنائك في الايمان عرفت آخر اخبار القديس بطرس آخر حاجة عرفتها إن الإخوة يسي بروما وهو ماشي شاف السيد المسيح شايل صليبه داخل روما ولما سألوا رايح فين يا رب قالوا رايح روما يتصيد مكانك، ها، وبعدين القديس بطرس رجع وسلم نفسه على اسم المسيح وطلب من يتصيد منكس الرأس عشان يكون أجله فيني. الحارس بيستعجل سلام لكل الأخ مرض لؤة وصيدكم الأخ صلي ربي وإلهي يسوع المسيح أعنّا كمين كنت بتذور بولس أيا نفسي يموت بالحرب صدر الأرض أطع راسه فيه أطع راسه؟ بولس مواطن روماني وعدامه كمواطن روماني خرب لازم يكون أطع راسه بسيط. أعنّا انتم مؤتاء المسطور كلهم <تصفيق> <تصفيق> لنا الحياة هي المسيح والموت ربح. سلام ليك يا ابا اييوس السلام ونعمه لك يا ابي خمس سنين كتير قوي جميعنا كنا كنت في احتياج ليك بركتك ايه اخبار شعب المسيح وولاده المؤمنين بيه شعب المسيح زاد ببركه صلواتك وايه اخبار الارض اللي في بوكاليا اللي كانت مرعى بقر واللي قلت لي في الرساله انكم هتبنوها كنيسه الكنيسة الدمت المجد لله في الاعالي المجد لله في الاعالي منوح نصرها اتفضل اتفضل هي طلب عنك لما اموت عايز عظامي تكون تحت مذبح الكنيسه في بكاليا ربنا يدين خدمتك وتديننا كناس كتير في كل مصر قول امن بالمسيح يا معلم اتعمدت نعاد عاد انادي هنا بكرا في الكنيسه بنعمه المسيح هيكون عماده على ايد كاروز الديار المصريه باري مصر نعمه الرب يسوع ترعاك يا ابني وتبعد عنك عدو الخير فين الكهن مور مداشت بلغني ليه انطق في ايه اللي شافه مرقص قاله ان مور كان معا في كنسيتهم مور كان معاه انا عاوز مور دلوقتي حالا مور اكيد مش هو اكيد واحد يشفه له مش فاهم لا لا لا لا اكيد مش هو مش ممكن يلا بينا يا جماعه ايه مش هنسمى قرب زمانه جاي ده عد اناده النهاردة اكيد حييجي رب المجد يساعده في حاجة حصلت له السيد المسيح يا يا يسوع. ارسل روحك القدوس يساعده في محنته ويا ليثبت ايمانه وينصره على مملكه الشر الروحيه انصره يا رب ليتمجد اسمك القدوس وليرتفع اسمك العظيم عاملين في كده ليه؟ ابدا ربطناه كان عاوز يهرب وينضم الإله مرقص يعني اللي كنت خايف منه كان هيحصل ربنا تمشي مع المصلوب مع المسيح ذات افضل جدا قول ده انا كنت هعينك مساعد ليه رئيس معبد سرابيس الاله العظيم لا سرابيس مش اله سرابيس شيطان تمثال حمل احنا اللي عملناه مرقص رسول المسيح وكسروا بكلمة واحد منهم سحر كله سحر من مرقس والشيطان اللي خراجه من هيرا كان برضه سحر دي اهو قوه عظيمة وكبه الله الله القادر على كل شيء لازم تفوق من سحر مرقس وتتعلم حكمه سرابيس لنا الحياه هي المسيح والموتره بحب لي مش عاوز اسمع صوته مش عاوز اشوف وشه ونقدر كمان نعلم فيها الفلسفه والمنطق والطب والهندسه والموسيقى ممكن بس المهم انها تكون مدرسه مسيحيه لاهوتيه تثبت قولنا في الامام بيسوع المسيح وترد على كل الأفكار الوسانية كل الفلسفات ليها كتب احنا لغاية دلوقت ما عندناش كتاب ندرسه الروح القدس يرشدني الخير المؤمنين والمجد اسم الله القدوس واكتب ليكم انجيل يسوع بس المهم ان المعلمين اللي يتم اختيارهم يكونوا على درجة عالية من العلم والإيمان بالإله الواحد اللي هيختارهم نفسه لازم يكون كده اختار انت يا يوستس انا ما أقدرش. انا انا غير مستحق ازاي اذا كنت انت هتكون مدير المدرسه اللاهوتيه دي ومن اختصاصات المدير اختيار المعلمين صلي من اجلي الرب يبعد عنك عدو الخير ويرشدك بروحه القدوس مدعو انجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الانبياء ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب أصنع سبله مستقيم في قصق من بين ايدينا احنا يا مساعد كبير يا كهنة سيراب يسو واللي عارف انه مات من التعذيب مش هيتحمل خصوصا ان احنا اللي حرضنا الشعب عليه مين اللي قال كده القانون الروماني الامبراطور نيروم بيقعد على المسيحيين وبيقتلهم بنفسه ده الامبراطور ما حدش يقدر يحاسبه وانت كبير كهنة سيرابيس وما حدش يقدر يحاسبك ما تخافش وانت مرشح ان يكون رئيس كهنة نعبة سيرابيس ولما خان العهد الهله سيرابيس اصدر امر بقتله الناس لبزت عشان دمه يطهر مصبح سيرابيس انت شايف كده لا انت اللي شايف كده وما هيقدر يحاسبك انت السبب يا مرؤس يعني ايه شهاده الشهادة معناها ان الرسل هم الشهود على حياة رب المجد يسوع المسيح وعلى قيامته من بين الاموات وكل اللي ماتوا في روما على ايد نيرون واللي ماتوا في اورشليم على ايد اليهود هم الشهود شهود على رب المجد يسوع المسيح شهود على قوته وعلى لاهوته في ايام بقيم يانوس كان السرابيس حاربوا الشعب وقتلوا كيف ملحيش يتعمد لا اتعمد شهد لرب المجد يسوع ومعموديته هي دمه اللي سال على اسم رب المجد يسوع مات شهيد شاف السماء أبلي اذكرني يا شهيد رب المجد اذكرني أمام عرش النعمة وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بالسنه جديده يحملون حياه وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس على يمين الله وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة آمين إلهنا المحب يسوع اجعل هذا الإنجيل بركة لكل شعب مصر ولكل شعوب العالم من فم روحك القدوس الذي أملاه علي وكتبته كشاهد لإسمك القدوس آمين كبير كانت في مريض. مش عارف انت خلطة وقص هايس الحكي يا الاسم ده والداني انت هنا بتعمل ايه اخرج للدرجة دي حتى اسمه مش عاو بتسمعه انا عاوز يعرف اي حاجة عنه شفتوا المعبض بتاعه وملي بيصلي فيه هو واللي معاه ما هو اللي معايا يا اما كانوا من اليهود يا اما كانوا من شعب سرابيس وبعدين هنسكت لحد ما يجي يصلي هنا يشيل سرابيس ويشلنا كلنا لما يكون اخر يوم في عمري مش هيحصل ابدا ما الناس يعملوا فيه زي ما عملوا معهور وعرفت منين مش مهم المهم يمرق ثموت ويجاء دمه بين الناس طبعا هو الروماني مش ممكن هيقتل الناس كلها انت تستاهل هديه على الفكره دي في عندنا في انجيل معلمنا مرقص مواضع كتيره بيذكر فيها ان المسيح ابن الله حد يقدر يقولي شهادة الاب من السماء الاصحاح الاول عدد حداشر وكان صوت من السماء انت ابني الحبيب الذي به سرر الشياطين نفسها شهدت له لي. ما ولك يا يسوع ابن الله العلي مش بس كده اول اية في انجيل ماري مرقس بتقول بدقوا انجيل يسوع المسيح ابن الله وفي الاسحاح قبل الاخير لما صرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح وهو على الصليب قائد المئة قال حقا كان هذا الانسان ابن الله والاقوى من كده شهادة المسيح نفسه هو بيتحاكم قدام رئيس الكهنة لما سألوا انت المسيح ابن المبارك فقال يسوع انا هو البعض بيتساءل هل المسيح هو ابن الله حد فيك يقدر يجاوبني المسيح هو كلمه الله الذي ظهر في الجسد هو ابن الله بالطبيعه هو الوحيد المولود من الاب فولاده الكلمه زي ولادة النور من الشمس فهو نور من نور مساوي للاب في الجوهر مولود غير مخلوق لأن الخلقة لها بداية ولكن الله لم يلد ولم يولد بالمعنى البشري الزواج ولكنها ولادة ذاتية زي ولاده الكلمه من الذات الانسانيه وحاشا لله ان يكون غير ناطق لحظه واحده او تنفط عين في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله النهارده 28 برمودا يعني ليله الاحتفال ساعة زمن وكله يبقى تمام انا عاوز الاحتفال ده يهز شعب اسكندريه كله شعب اسكندريه كله وهو فين الشعب ما عمدهم على اسم المصلوب اسكت مش عاوز اسمع الاسم ده ابدا اه بعد ما شفت احوال المؤمنين بالمسيح ناوي تكتب ايه عنهم يا فيلسوف اليهوديه مش عارف في حاجات كتير يمكن اعجز عن كتابتها اسمع يا فيلو انا من رأيي انك تكتب كل حاجة بامانه زي ما شفتها لكن انا شفت كتير شفت ناس سابوا ممتلكاتهم في ايمان عظيم وشفت ناس بتمارس الصلاة في عزلة تامة بعيدة عن عيون الناس وناس ما بتاكلش طول النهار لحد الغروب وناس ألفوا اغاني وترانيم لله بكل الأوزان والألحان وناس أطهار صمتين حاسين بوجود الله في حياتكم قدسين على الأرض أنا عايز أقابل رسولكم مش النهاردة لأن الليلة ليلة عيد القيامة قيامة سيد المسيح من بين الأموات والرسول مرقص هيصلي مع المؤمنين في كنيسة بوكاليا يعني ممكن تقابله بكرة الصبح إن شاء الله أيها الله العظيم سيرابيس ارفع غضبك مفيش تقدمات مفيش زباح مفيش ناس اللي لأس سرابيس بيحذركم بحارس كندرية من عدوه اقتلوا مرس وإلا فالوالي لكم ولا أولادكم نروح بوكلة مرس لازم يتقتل لا لا لا عذبوه اسقوه من كاس غضب سرابيس جرجرو في الشوارع اسحلوه هيا هيا بنا الى دار البخار نغوص الاله سيرابيس سينتقم هيا بنا هيا هيا أعظيمة هي أعمالك يا ربي أنا أنا الغير مستحق أشاركك أهلام صليبك أعظيمة هي جروح المحبة أشكرك يا ربي يسوع المسيح أشكرك لأنك جعلتني أهلا أنا أنا تعلم من أجل اسمك القدوس اشكرك يا رب اشكرك يا مركس أيها الخادم الصالح قد أتت ساعتك وستنال مكافأتك حالا تشجع فقد كتب اسمك في سفر الحياة انك لم تتخلى عني ابدا وجعلتني في عداد الذين نالوا رحمتك اشكرك يا رب اشكرك يا تريدي يا انجيلي ليكن السلام لك يا سيدي يا سوى المسيح المجد لاسمك القدوس المجد لاسمك القدوس المكدول لاسمك القدوس المسلوب مش كفايه ما يموت هاتوا خشب ناشف وولعوا فيه نار احرقوه يا قديس المسيح يا شهيد يا ناظر الإله يا كاروزة الديار المصرية والخمس مدن الغربية اذكرنا أمام عرش النعمة واطلب عنا نحن الخطاه في الكنيسة المجاه